الله وعلى آله وصحبه وسلم اعلموا رحمكم الله أن المعصية سبب في ذل العبد وهوانه وفي ضيق المعيشة وزوال النعم المعصية معصية الله عز وجل سبب في ذل العبد وهوانه وفي ضيق صدره وتكدر حياته وسبب في زوال النعم وضيق المعيشة وحلول النقم اسمع لقول الله جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أذاقها الله عز وجل لباس الجوع وانظر إلى بلاغة القرآن كأنهم يتذوقون تلك المرارة يذوقون الخوف ذوقا أذاقهم الله عز وجل الخوف وشبه الله عز وجل الخوف والجوع باللباس وها هنا ايضا تشبيه فكما ان اللباس يكسو العبد فان الخوف والجوع لا يفارقهم ابدا كانهم يستصحبون الخوف والجوع في جميع احوالهم ويتذوقون مرارته أذاقهم الله عز وجل لباس الجوع والخوف وقد ضرب الله عز وجل هذا المثل لأهل مكة وقيل أن الله جل وعلا قصد بهؤلاء قريش فإنهم لما كفروا النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا نعم الله عز وجل عليهم وقد امتن الله جل وعلا عليهم بحرم امن كما قال الله عز وجل حاكيا عنهم وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا فقال الله عز وجل لهم اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا فالله جل وعلا امتن عليهم بحرم هذا الحرم هو سبب في الأمن وسبب في تحصيل الارزاق ورغدها لكن ذلك مشروط بطاعه الله عز وجل وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تكبروا وتجبروا وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بسبع كسبع يوسف اللي هي السنين القحط التي أصابت أهل مصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاصيبوا بسنة قحط حتى أصابتهم المجاعة وكانوا لا يجدون طعاما يتذوقونه فضرب الله عز وجل مثلا بهؤلاء انظروا كيف بدل الله عز وجل الأمن خوفاً وكيف بدل الله عز وجل الرزق والنعم التي كانت تأتيكم جوعاً البسكم الله عز وجل إياه وسبب ذلك هو الإعراض عن طاعة الله عز وجل ولذلك امتن الله جل وعلا عليهم فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من إيه؟ من جوع وآمنهم من خوف أيضا في تلك الآية أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فلما كفروا وأعرضوا بدل الله عز وجل الشبع جوعا وبدل الله جل وعلا الأمن خوفا وضرب الله عز وجل لنا مثلا بقوم سبأ قال الله جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور جعل الله جل وعلا بين الجبلين هنا هاهنا وهاهنا وبنوا سداً فحجز الماء وكثر الزرع فكانت جنة عن يمين وعن شمال الله جل وعلا قال لهم كلوا من رزق ربكم أي شيء تريده يا ربي قال واشكروا له أن تشكروا نعمه الله عز وجل واعلم رحمك الله أن شكر النعمه باللسان وبالجوارح والأركان فشكر تلك النعم التي يمن الله جل وعلا بها على العباد من أمن ورزق وغير ذلك شكرها باللسان أن تحمد الله جل وعلا وأن تثني عليه وبالجوارح والأركان أي أن تطيع الله جل وعلا وألا لا تعصيه وتذكر قول الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغواه وما الذي حدث له الله جل وعلا أخرجه من جنات النعيم فنزل من الجنة والنعيم إلى الشقاء وكشف الله عز وجل عورته ورفع الله جل وعلا عنه السترة كما أخبر الله جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما كشفت الاسطار وحجب الله جل وعلا الخير عن العباد وبدل الله جل وعلا النعم والامن خوفا وجوعا كل هذا بسبب ماذا بسبب معصيه الله عز وجل فاغبر رحمك الله على طاعه الله واعلم أن الطاعة سبب في حلول الخير والنعيم كما أخبر الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فقوموا رحمكم الله عز وجل وشمروا السواعد والجده واجتهدوا في طاعة الله ليبدل الله جل وعلا حالنا إلى الأفضل والأحسن وحتى لا تحل علينا النقم وحتى لا يبدل الله جل وعلا الأمن خوفاً ويبدل الله جل وعلا الرخاء جوعا أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يعيننا على طاعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم